عد روبن هود بطلا اسطوريا خارجا عن القانون ذكر في القصص الاندليزية التي يعود بعضها الى ما لا يقل عن اوائل القرن الرابع عشر كما تتميز شخصية روبن هود بانه كان متمردا يقوم بسرقة وقتل ممثل السلطة واعطاء المكاسب للفقراء والمحتجين وتكشف القصص القديمة عن القصوة التي كانت جزءا من حياة الى الناس فيه. القرون الوسطى فقد انتازت حياة روبن هود بأنها ضد السلطة مستمدا استيائه من القوانين التي قيدت حقوق الصيد يعد روبن هود من أشهر الأبطال الأسطوريين ويرجع ذلك جزئيا إلى التفاصيل الغامضة التي تميزت بها القصة وقدرتها على التكيف مع الأجيال المختلفة حيث أكدت الإصدارات الأولى من القصة مهارة روبن هود في القوس الذي كان يستخدمه في سرقة الأغنيات كما يرجع تاريخ أقدم مص قصصي مفصل لقصة روبن هود إلى حوالي 1400 عام بالإضافة إلى أنه قد ذكرت الإصدارات القصصية القديمة أنه على الرغم من أن روبن هود كان خارجاً عن القانون إلا أنه كان مخلصا لريتشارد وقد تم العفو عنه في النهاية. يوجد العديد من القصص المعروفة بأسماء روبن هود لما بعد القرون الوسطى، ولكن على الرغم من ذلك تنسب قصص روبن هود بقوة للقرون الوسطى، مثل قصة روبن هود والراهب وقصة روبن هود وجيسبرن وغيرها. كما قد تم تشويه العديد من الشخصيات الأساسية للأسطورة من خلال إظهار روب وكأنه من النبلاء من حال الأخلاق. كما قد زاد كتاب المسرحيات من عنصر الرومانسية في القصص مما قلل من الناحية الاجتماعية النبيلة التي خاضتها للروايات القديمة. يزعم بعض المؤرخين أن روب هود يستند لشخص تاريخي حقيقي. إلا أن معظمهم ما زالوا متشككين حول حقيقته، وذلك لأن الادعاءات على حقيقته عبارة عن بيانات طرفية وتفسيرات لأعمال قديمة تلمح لوجوده، ومع ذلك فإنه يتواجد نقص في الفرضيات التي تشير إلى وجود أشخاص محتملين وراء الأسطورة، ويعتقد مؤرخو. القرون الوسطى أن روبن هود رجلا حقيقي ولكن هذه الاعتقادات غير مقبولة في ظاهرها في الوقت الحاضر